سورة الجاثية بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات لمؤمنين تسورت تنفرح سيسمى الربين ذا حنين يتصرد الحنان حاميم ذا الكتاب الدنس الربية ونور نتوى غرفة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 أولا ذي الخريقان <سؤال> وان ذي خريث الدون ذي رقعان ذي النور نتشوكو ذي كمخار في القيادة ذواش ذوين الدفكة ربية ذي كنيد الرزقان وان يحيى ذي يشن نرقعان بعد ذي ميث المثقور ذوالو يتنقرفن ذي يكي ذي العالمات إرقو تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أستاذك إني مرة إذن لا يطرر ربي نغريك تتسلحق تشل هذا الرسال منن من بعد ربه ووريس ويل لكل أفاك يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يشر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب نليم وإذا علم من آياتنا شيء أن اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين ذي الوخذة إما كن لك الداب إيش كتيرا ذي لسم أذي شرورا الربية إما تكبر سنمران أما كنوشي سلران في الشريث سلعت أبقى الريح ما يلليس سنحران تلليس غذيب ذو أذي تمسخرف اللست ذو ذاك النقس عان أذي عثفرت مهنان من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذوا من دون الله ألياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل نليم ثم بعد فرسا وثنين في عذق وشما وإنك نكسبا ولو إذا كي يقمن ذي حبيبان الجن ربي غور صند أعفا في القرآن وبيل مردي مَذْوِذِيَنْ كَرْنِ اللَّيَاثِ أَنْ بَفْنِسِ النَّدِ شُعُونَ الْأَحْثَافِزَةِ نَسْتِقْرَحَ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم شكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذا بوين ذي الربحار في السد الثلوك السلاث الناس اكنا تضربهم ذي الفضل <سؤال> سرزقنوان ما هذا تشكرهم اصخرا ونحايلان ذي جنوان يكو ذرقعان مرة شاذين صورة ذي مرة ذري شعرات ايو ذاك اسخميما قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون إنسني وذك يمنن غسكنا تسمحن وذك نيويسن ويسان عظم ربي أكني أذي جزي كل القمش ركسبن ونيخدمن في إمثي يخذم ذمنيس مذونيس خصرا حذن ذي الزفيريس غربفن وانثغرين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أشيق لغنفكي زند يورون إسرائيل فكثفت الفرر التمسال ذيكسن ولد الأنبيان أن نرد قيث نستيذ يرهان أن نفضل في الخرقية نزمن سن ماشين ديما نفكي زند البيانات غفرومور اكن نرقا مخلف غسع المن ذرح ذي قلن ذي سن ذرح ذي قطين جرسني يوم الحساب ذي قوين في مخلفا ثم جعلناك على شريعة من المرف تتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهد ورحمة لقوم يوقنون نقمك غفر حق تبعيث وردتبع الهوى بذك ونسين أثني ذكن الثعنة وربي ذك والشما وإذا كني ضرمان جرسني تمعونا مضربة ذمعونا ابدى خني يمنن وگنسف في مدن القران ذل هدى يا الرحمان اليقين امحش بالذين اجترحوا الشييئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات شواء امحياهم ومماتهم شاء ما يحكمون امشن ون ودي حفرن اشنقمه من يمنن وذاك يخدم نصرح أما ذي الحياة تنسن أما ذي الممى تنسن يخسرهم هكي حكما وخلق الله السماوات والرضى بالحق وليتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يخلق ربهم هنوان ذي القعام سلمع ننسن أكني ندي جزي كل ثرويح شراء تخدم نثني مورتس واضر أمن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون إنسين وإن يقمن إنها وسط ربي نس ربي ظل الريث مي إشمع سورة دوريش يقمس الغمغة فالنيش من هون التي يهدون بعد مير بضلريث أيغار كورديش مكثيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الظهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون أنان دورث اللي ثو شذك ذي الدنيث وذي مثويض الدلال ذي الزمن غسف لعن ونم الرأس عريما نهني ذي الشك تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ايتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ميل لوزن ذي غران الليثن ذا شوشيذ الجدلان القرنش اهو الرفد جرغنغي مزورا ماذا صحى اللذي قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامة الاريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون اينا سربكني يحيوه اكونينا اكوني يجمع اغلو السن القيامان ونورن شيعن لكن التصديم الدن الشمع مرتعما ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يوم يخسر المبتلون ذيل الرب شيلان دغينوان يقدر قام اشمت قوم القيامه اشمنغارسرن واذا شنن وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كل أمة أتصدر الثبرك لا افتراج الحسابيس كل أمة ذزد السيول غال كتاب الفعرنسن يميرنا راز الدينين السجد الجسن غفين يكوث خذمم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوج مبين وأم الذين كفروا أفلم تكنا ياتي تتلى عليكم في وكنتم قوم مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري من إن ان ظن ظن وما نحن بمستيقنين ذويذ الجممنه في اللونه تنطقش الحق نكوني لله نتشرو أي نثلام تخدمم مدوي ذا في يمنن درسرح كان يخدمن اثني الششبفن سن ذي الرحمين يشعن أذوي ذا الربحي بانان أذيني وذي كفران والتي تلال يثيو فسلم مهتي دقاران سمغر ممن ون تلام ذلكم ممشو من ميلوين دينان دي الوعد الربية الصح القيام رسعي شك تقار ماس نكون نرنسين ذا شذيوم القيام أقرغ نكون من تحقر وبدى ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستجئون إما نرى زندبان شخذ من دي تشمثين أذي يزدده لو ننسن وإن كنست مسخرا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتموا آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا في اليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون هذا يجب أن أتخذوا أتخذوا في مرات البشر في الثلاثة وانتخذوا والثسعين موكني من عن على خطر أنشتغيع مثل لمثس مصخيرا سليتني ربي أتغركن الدنيث أشتغرد سفغن ذيكس ديثمش ولسنقارن ثوبث فلله الحمد ورب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أشكر رقي ربيا بابي هنوان باب تمور بابت خرقي تكن اللان سمغرنت شوحدش بابي هنوان ياكو ذرقعا نتور يتواغر الغراء يشنزد ضبر رمو